يقول الله جل وعلا في س و ر ة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت هذه ا ل س و ر ة س و ر ة تحكي ق ص ة أ ق و ا م المؤمنين مع أ ق و ا م كافرين امتحنوهم في دينهم ثم عذبوهم عذابا بالنار قد اختلف المفسرون ما المراد بهذه ا ل ق ص ة فمنهم من ذهب إ ل ى أ ن ه ا في ملك الفرس حينما دعا قومه إ ل ى تحليل زواج المحرمات من البنات و ا ل أ خ و ا ت ف أ ب و ا عليه هذا ا ل أ م ر فحفر حفرا وعججها نارا و أ ل ق ا ه م فيها أ ي أ ل ق ى من عانده وجحد ما قال بهذا العذاب ومنهم من ا ش ر إ ل ى أ ن ه حصل قتال بين المؤمنين وبين الكافرين فحصلت ا ل غ ل ب ة للكافرين ثم إ ن ه م عذبوا المؤمنين بهذا العذاب لكن الصحيح هو ما أ خ ب ر ن ا به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ملكا كان عنده ساحر يسحر له و أ ن هذا الساحر لما كبر به السن قال يا أ ي ه ا الملك ابعث إ ل ي غلاما فطنا حتى أ ع ل م ه من علمي فبحث له غلاما على هذا الوصف فجيء بهذا الغلام وكان هذا الغلام ي أ ت ي إ ل ى هذا الساحر كل يوم فوجد أ ن بين منزل أ ه ل ه ومنزل الساحر راهب فانصرف إ ل ي ه فوجده يدعو إ ل ى الله وحده و إ ل ى عبادته ف أ ع ج ب ه ما قال فكان بعد ذلك يجلس عند هذا الراهب س ا ح يجلس عند ه ذ ا ا ل ر ف ي ت أ خ ر على الساحر فكان الساحر يضربه ف ش ك أ م ر ه إ ل ى الراهب فقال إ ذ ا قال لك شيئا فقل كن حبسني أ ه ل ي و إ ذ ا قال لك أ ه ل ك ما هو س م ع ت أ خ ي ر ك فقل حبسني الساحر ثم إ ن الغلام ذات يوم كان يسير ف إ ذ ا بالناس قد حبستهم د ا ب ة ع ظ ي م ة قد عجزوا عن إ ز ا ل ت ه ا من الطريق ف أ خ ذ سهما من كنانته فقال اليوم أ ع ل م أ ا م ر الراهب أ و أ م ر الساحر فقال اللهم إ ن كان أمر الساحر عند امر ل س ا ح ر عند أ الراهب عندك حق فاقتل هذه ا ل د ا ب ة فقتلها بهذا السهم ففتن الناس به ثم إ ن الله كتب على يديه الشفا من ا ل أ م ر ا ض و ا ل آ ه ا ت وكان أ ع م ى جليس لهذا الملك فسمع بهذا الغلام فجاءه فطلب منه الشفع فقال إ ن ن ي لا أ ش ف ي انما يشفي الله قال أ و ل ك إ ل ه غير الملك قال نعم فدله على ع ب ا د ة الله وحده فامن هذا ا ل أ ع م ى فدعا ل ل ه أ ن يشفيه فشفاه فجاء هذا ا ل أ ع م ى إ ل ى الملك فقال إ ن ن ي قد أ ب ص ر ت قال ومن فعلك من فعل لك هذا قال الغلام فقص عليه قصته قال اولكم إ ل ه غيري قال نعم فعذب حتى دل على الغلام ثم الغلام دل على الراهب فجيء بالراهب والاعمى فجيء بالمنشار فطلب منهما ان يعود عن دينهما فابياه فنشر نصفين بالمنشار أ م ا الغلام فقال الملك اذهبوا به إ جب... ل ى أ ع ل ى جبل فرموه من أ ع ل ى فذهبوا به فلما ب د أ و ا في الاعتلاء... اعتلاء الجبل قال اللهم اكفنهم بما شئت فخروا سقوطا من هذا الجبل فجاء الغلام إ ل ى الملك فقال أ ي ن ا ل أ ق و ا م ف أ خ ب ر ه بحادثتهم فقال الملك ذ ه ب و ا به إ ل ى ل ج ة البحر فرموه فيها فذهبوا به فلما توسطوا البحر قال اللهم اكفنهم بما شئت فغرقوا جميعا إ ل ا الغلام فما فتئ الملك إ ل ا والغلام عنده فاخبره بالحدث ثم قال له إ ن ك لن تقتلني حتى تفعل ما ادلك عليه اجمع الناس ثم اصلبني في جذوع النخل ثم خذ سهم من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام ففعل الملك ما دله الغلام عليه ثم أ ص ا ب السهم صدغه ذ ا الغلام فوضع, فوضع يده عليها فمات من فوره فضج الناس بقولهم آ م ن ا برب الغلام فقال الحشم الذين مع الملك بعد أن, كان بعد ان كانوا ث ل ا ث ة أ ص ب ح الناس كلهم مؤمنون فحينئذ أمر أن يحفر هذا ا ل أ خ د و د في ا ل أ ر ض و أ ن يعجج نارا و أ ن يمتحن الناس إ م ا أ ن يعودوا ويقروا ب ا ل ر ب و ب ي ة لهذا الملك و إ ل ا فيحرقوا ب ا ل ن ا ر فكان الناس حينئذ يتدافعون في هذه النار ولم يرجع منهم أ ح د حتى إ ن ا م ر أ ة حامل أ ر ا د ت أ ن تستبطئ فقال لها جنينها يا أ م ا ه اقدمي اقدمي هذا هو ما ورد في الصحيح عن هذه ا ل ق ص ة والسماء ذات البروج أ ي ذات النجوم أ و المراد أ ن ه ا منازل الكواكب و أ ن منازل الكواكب أ ن ه ا في السماء وقال بعض من المفسرين انها منازل منازل الكواكب بما يسمى بالجدي والقوس و ا ل أ س د والميزان والثور وما اليها مما اوردوا أ ن أ د د ه ا اثني عشر منزلا ومنهم من قال إ ن ه ا منازل الشمس والقمر ل أ ن منازل الشمس كل شهر هو في منزل فهو اثني عشر منزلا و أ م ا القمر فهو ثمان و ع ش ر و منزله ل أ ن ه يستتر في ليلتين الحاصل أ ن ه ا إ م ا الكواكب و إ م ا منازل الشمس والقمر والسماء ذات البروج واليوم الموعود اليوم الموعود باتفاق المفسرين هو يوم ا ل ق ي ا م ة اليوم الذي قص الله ما يحصل فيه في السور ا ل م ا ض ي ة وشاهد ومشهود من المفسرين من نظر إ ل ى الله إ ل ى ما يجتمع معه في المعنى المشترك فقال إ ن الله قال عن محمد يا أ ي ه ا النبي إ ن أ ر س ل ن ا ك شاهدا فالشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود هم ا ل أ م ة ومنهم من قال الشاهد هو الله ل أ ن الله قال وكفى بالله شهيدا قل أ ي شيء أ ك ب ر ش ه ا د ة قل الله شهيدا بيني وبينكم ومنهم من قال إ ن ه ا الجلود ل أ ن الله قال يوم تشهد عليهم أ ل س ن ت ه م و أ ي د ي ه م ا ل آ ي ة والمشهود عليه هو البدن ومنهم من قال إ ن إن الشاهد عيسى أ خ ذ ا من قوله ما دمت شهيدا عليهم والمشهود عليهم هم أ م ت ه ومنهم من قال إ ن الشاهد هو آ د م والمشهود هم ا ل ذ ر ي ة ومنهم من يقول إ ن الشاهد هم الخلق ل أ ن ه م شهدوا لله والمشهود له هو الله أ ي أ ن ه م شهدوا له ب ا ل و ح د ا ن ي ة وهذه أ ق و ا ل أ خ ذ ت من د ل ا ل ة ا ل أ ل ف ا ظ و إ ل ا فالقول الصحيح أ ن الشاهد هو يوم ا ل ج م ع ة و أ ن المشهود هو يوم ع ر ف ة وهذا قد جاء فيه حديث مرفوع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و في السنن و حديث أ ق ل أ ح و ا ل ه أ ن ه حسن قد أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمعة طلعت على الجمعة وأنه من وأن مؤمن فضل أفضل فيه يوافقها الشمس ولا لا يوم يوم يوم ما ساعة غربت عبد يدعو الله فيه خيرا إ ل ا استجاب له ولا ي س ت ع ي د من شر إ ل ا ا س ت ع ي د منه و أ م ا يوم عرفه فمعلوم ما ورد في فضله من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أ ق س م بهما لعظم منزلتهما عنده جل وعلا وشاهد ومشهود قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د هذه ا ل ج م ل ة ج م ل ة د ع ا ئ ي ة دعاء على أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د الذين حفروها و أ و ق د و ه ا نارا ثم دفعوا المؤمنين فيها و أ ح ر ق و ه م بهذه النار قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د النار بدى الاشتمال النار ذات الوقود أ ي أ ن هذه ا ل أ خ د و د اشتملت على النار ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ؤ ق د ه الموهجه ح ر ة النار ذات الوقود إ ذ هم عليها قعود أ ي الملك و أ ع و ا ن ه قعود على هذه الخدود ينظرون إ ل ى المؤمنين كيف يحترقون إ ذ هم عليها قعود وهم على ما يف... على الم... على أ يفعلون حال ما على أنهم ي بالمؤمنين شهود أي حضور حاضرون هذا العذاب كما لأن لفظه ماخوذ من في دلاله ا ل ل غ ة على الحضور ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمح ف م أ ن ى شهود أ ي حضور على هذا العذاب وما نقموا منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذا ليس إ ل ا و إ ن م ا مدح بما يشبه الذنب كما قال قائلهم لا عيب فيهم سوى ان النزيل بهم أ غ ل ى من ا ل أ ه ل و ا ل أ و ط ا ن والحشد ب هذا مدح ل أ و ل ئ ك المؤمنين وهكذا ش أ ن المؤمنين في كل زمان مع الكافرين ومع المجرمين أ ن ه م ينتقمون منهم لا ينتقمون منهم لشيء إ ل ا ل أ ن ه م اتجهوا إ ل ى الله جل وعلا وعبدوه و ح د و ه فهذه س ن ة الله جل وعلا أ ن لكل مؤمن عدو و أ ن المؤمنين لهم أ ع د ا ء و أ ن الحق في صراع مع الباطل إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ولكن هناك م د ا و ل ة بين الحق والباطل ي أ ل و أ و ق ا ت ا ويكون وقتا مغلوبا الذي له ملك العزيز الحميد العزيز الذي لا يغالب لا يقهر الحميد المحمود في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ذو ا ل م ح ا ب د ا ل ك ا م ل ة والصفات ا ل ع ا ل ي ة فهو الذي له المثل ا ل أ ع ل ى سبحانه وبحمده الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ملك السماوات و ا ل أ ر ض بيد الله جل وعلا ي أ ل و ش أ ن الحق وقتا ثم ي أ ل و أ ه ل الباطل وقتا آ خ ر الكل لله جل وعلا فلا يقع في ملكه إ ل ا ما يشاء ولهذا جاء بهذه ا ل ج م ل ة الذي له ملك السماوات والارض أ ر ض لم يحصل شيء ي خ ف عن ا ا ل ب ي جل وعلا الذي له ملك السماوات ل و ا أ ر والله لا على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء لم يخفى عليه فعل أولئك شهيد يخفى يخفى شيء شيء هذا تهديد لهم ولم ي خ ف عليه ما أ ص ا ب أ و ل ئ ك المؤمنين فهذا وعد لهم ب ا ل ع ا ق ب ة ا ل ح م ي د ة في ا ل آ خ ر ة إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هذا جواب القسم ومعنى فتنوا أ ي حرقوا ل أ ن ا ل ف ت ن ة في معنى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ت أ ت ي بمعنى ا ل إ ح ر ا ق ومنه فتنت الدراهم والدنانير أ ي أ ح ر ق ت ه ا ليخلص صفوها فالفتنه هنا ت أ ت ي بمعنى ا ل إ ح ر ا ق ويصح أ ن يكون معناها الامتحان فمعناه ان الذين أ ح ر ق و ا أولئك أو معناه إن الذين اولئك ل م م ؤ ن ن ي ا المؤمنين والمؤمنات في دينهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أ ذ ا ب جهنم الم للنار و أ م ا عطف الحريق عليها فهذا قال بعض المفسرين أن العطف يقتضي ا ل م غ ا ي ر ة و أ ن هذا دليل على ما ورد أ ن هذه النار تطايرت إ ل ى ذلك الملك و إ ل ى من كان م أ ه ولكن أ أحرقتهم ن ه ا ك ذ و ل ك يظهر الله أ ع ل م أ ن أ ذ ا ب جهنم إ م ا أ ن ه أ ط ف بمعنى ولا, ولا يمتنع في ا ل ل غ ة أ ن يعطف الشيء على نفسه بمعنى ان هذا اسم لها آ خ ر أ و أ ن المراد لهم عذاب جهنم اي لهم زمهريرها وعذاب الحريق لهم عذاب حرها وانظر إ ل ى قول الله جل وعلا إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يقول الحسن البصر رحمه الله انظر إ ل ى عظم م غ ف ر ة الله وعفوه احرقوا عباده ثم يدعوهم إ ل ى ا ل ت و ب ة والله جل وعلا قد فتح ا ل ت و ب ة لكل تائب الذين قالوا إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة قال في حقهم أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرونه فنحن المؤمن الموحد مهما أ ص ى الله جل وعلا ومهما أ ظ م ت ذنوبه ومعاصيه ف إ ن ه أ و ل ى ولهذا قال الله جل وعلا في أ ر ج ع ا ي ة في كتاب الله قل يا عبادي الذين أ س ر ه على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ائت يا أ ي ه ا الناس توبوا إ ل ى الله واستغفروه والله إ ن ي لا أ س ت غ ف ر الله في اليوم أ ك ث ر من سبعين م ر ة وفي حديث آ خ ر صحيح م ئ ة م ر ة فالحاصل أ ن ه لا يهلك على الله إ ل الا ح ا ك ل ي هالك ل على ك ل إلا ل ه ا ح ف ا ل إ ن س ا ن عرضه للخطا وعرضه للمعاصي صغيرها وكبيرها ولكن باب ا ل ت و ب ة مفتوح باب ا ل إ ن ا ب ة إ ل ى الله فالله يدعو إ ل ى أ ن ينيب إ ل ي ه عبده العاصي إ ن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير الذين آ م ن و ا حققوا ا ل إ ي م ا ن تصديق بالجنان قول باللسان و إ ق ر ا ر وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل ب ا ل أ ر ك ا ن آ م ن و ا قولا واعتقادا وعملا لهم جزاء تفضل من الله جل وعلا جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير أ ي أ ن ه لا فوز أ ك ب ر من هذا كما قال الله جل وعلا فمن, فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ف ا س إ ن بطش ربك لشديد البطش هو ا ل أ خ ذ ب ق و ة وبعنف إ ن بطش ربك لشديد هو يملي للظالم حتى إ ذ ا أ خ ذ ه لم ي ف ل ت وهكذا س ن ة الله جل وعلا في عباده الذين أ ص و ا الرسل أ ن الله أ م د ه م وجاء إ ل ي ه م بالرسل ونوع لهم م س ا ل ي ب الحجج لكنهم لما طغوا وبغوا جاءتهم س ن ة الله بالعذاب في ف هذا ت س ل ي ه عليه لمحمد اهل ل ل والسلام الكفار ص ا ة وأن أن أ الباطل مهما تمادوا في باطلهم ف إ ن الله لا يهمل عباده إ ذ ا كانوا على هذا الوضع إ ن بطش ربك لشديد وصفه ب أ ن ه شديد في غ ا ي ة ا ل ش د ة لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعد يبدئ الامور ويعيدها ي ص ر ف الامور كيف شاء ومن ذلك أ ن ه ب د أ الخلق وخلقهم في هذه الدنيا ثم يعيدهم كما كانوا في يوم البعث ثم وهو الغفور الودود ص ي غ ة م ب ا ل غ ة أ ن ه غفور لعباده مهما تمادوا في العصيان ودود أ ن ه م ب ا ل غ في ا ل م ح ب ة في هذا إ ث ب ا ت ص ف ة ا ل م غ ف ر ة و ا ل م و د ة لله جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد أ ي صاحب العرش خلق العرش ثم استوى عليه هذا العرش الذي أ ث ب ت ه الله في آ ي ا ت ك ث ي ر ة و أ ث ب ت استواءه عليه جل وعلا على الوجه اللائق به لا يشبهه أ ح د من مخلوقاته على صفات الكمال والجمال هذا العرش ا ل ل غ ة هو سرير الملك كما في قوله تعالى لها عرش عظيم و أ م ا في اصطلاح ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فهو سرير ذو قوائم تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة وهو ك ا ل ق ب ة على المخلوقات وهو سقف المخلوقات ا ل أ ج ب أ ن الله جل وعلا صرح ص ر ا ح ة لا شك فيها أ ن الله استوى على هذا العرش و أ ن نبيه صلى الله عليه وسلم أ ث ب ت له هذا إ ث ب ا ت ا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف على الوجه اللائق به جل وعلا ومع هذا ي أ ت ي من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم من ينكر هذا ا ل أ م ر الصريح أ م ي ه بن أ ب ي الصلت وهو من الكفار من أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يقول م ج د ا ل ل ه فهو للمجد أ ه ل إ ل ى أ ن قال رفع السماء بالبناء العالي وسوى السماء, وسو السماء وجعل فيها س ر ي ر ة أ ث ب ت هذا العرش و أ ن الله استوى عليه والعربي القح الصحابي رضي الله عنه يقول شهدت ب أ ن الله حق و أ ن النار م ث و الكافرين و أ ن العرش فوق الماء طافل وفوق العرش رب العالمين تحمله م ل ا ئ ك ة شداد م ل ا ئ ك ة ا ل إ ل ه مسومين ومع هذا ي أ ت ي من ينكر هذا على وضوحه وصراحته وما هذا إ ل ا لاتباع الهوى والشيطان نعوذ بالله من الخذلان فالله جل وعلا استوى على عرشه على الوجه اللائق به محيط بخلقه م ب ا ئ ن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن الله جل وعلا لا يخفى على عباده و أ ن جميع ما ي أ م ل ه العباد يعلمه سره ب ح ا وتعالى ن ه س وجهره أ خ ب ر أ ن بين السما و ا ل أ ر ض م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة عام و أ ن بين السماء والسماء م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة عام و أ ن سمك كل سماء خ م س م ا ئ ة عام وان فوق السماء ا ل س ا ب ع ة بحر من اعلاه إ ل ى أ س ف ل ه م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة عام وفوق الماء عرش الرحمن من اعلاه إ ل ى أ س ف ل ه م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة عام يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة ذو العرش المجيد المجيد ص ف ة لله على هذه ا ل ق ر ا ء ة فهو مجيد قد بلغ ا ل ن ه ا ي ة في الكرم والفضل واتصف بالصفات ا ل ع ظ ي م ة فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال والجمال الكمال المطلق الذي لا يدخله نقص ولا عيب سبحانه وبحمده فعال لما يريد أ ن ه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء أ ر ا د ه ولا يمانعه شيء طلبه سبحانه وبحمده ثم أ خ ب ر الله عن ش أ ن أ و ل ئ ك الجنود الذين هم ش أ ن ه م ك ش أ ن أ ص ح ا ب الاخدود فيقول ل محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل أ ت ا ك حديث الجنود ا ل م ج ت م ع ة على م أ ص ي ه الله ورسله ثم بين بعضا منهم فقال فرعون وثمود إ ن م ا نص على فرعون وثمود ل أ ن كفار قريش كان علمهم بفرعون وثمود أ غ ل ب من ا ل أ ق و ا م ا ل س ا ب ق ة فرعون و ثم و ثم قال جل وعلا ب ي ن ان أ أ و ل ئ ك ا ل أ ق و ا م الذين دعاهم محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ش أ ن ه م في تكذيب دائم مهما تنوعت لهم أ س ا ل ي ب البيان بل الذين كفروا في تكذيب في ي ت ك ذ بك ب وبما أ ر س ل ت به والله من ورائهم محيط أ ي محيط بهم إ ح ا ط ه عظمه و س ع ة وعلم و ق د ر ة سبحانه وبحمده بل هو ق ر آ ن مجيد أ ي هذا ا ل ق ر آ ن مجيد قد بلغ غ ا ي ة المجد في الشرف وفي ا ل ف ص ا ح ة حتى إ ن ه تحدى فصحاء العرب بسوره بل ب ا ي ة ولم يستطيعوا وانى لهم ذلك بل هو ق ر آ ن مجيد في لوح محفوظ وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء جاء عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه خلق من د ر ة بيضاء صحائفها من, ياقوت من ياقوته حمراء قلمه نور وكتابه نور فيه كتب خلق الناس و إ ح ي ا ء ه م و إ م ا ت ت ه م ورزقهم و ش ق ا و ت ه م وسعادتهم لهذا من عقائد اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة مقاله الطحاوي ونؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم فكل شيء في هذه الدنيا فهو قد قدره الله جل وعلا إ ن الله كتب مقادير كل شيء قبل أ ن يخلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين س ن ة و إ ن أ و ل ما خلق القلم قال له اكتب قال ما أ ك ت ب قال اكتب مقادير كل شيء